بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأحبت في الله يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدمون لكم دروس الدورة العلمية السادسة والتي أقيمت بمسجد علي بن المديني بمدينة الرياض ومع شرح نواقب الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ عبدالعزيز أبن عبدالله الراجحي نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء والآن نترككم مع مادة هذا الشرح الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والموصحين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإننا إن شاء الله في هذه الليلة المباركة سوف نتكلم على نواقض الإسلام التي جمعها الإمام الشيخ مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه، وهذه النواقض العشرة هي أهم النواقض أهم نواقض الإسلام والناقض والناقض معناه وناقض الشيء هو الذي هو المبطل للشيء والمفسد للشيء نواقض الإسلام يعني مفسدات الإسلام ومبطلاته بمعنى أن الإنسان إذا فعل واحد من هذه النواقض بطل إسلام ودينه. دينه انتقل من دين الإسلام إلى دين أهل الأوثان انتقل من كون المسلم إلى كون وثني إلا أن يتوب إلا أن يتوب قبل الموت فإن لم يتوب قبل الموت وهو على ناقض من هذه النواقض فإن يكون يخرج من دين الإسلام صلى الله عليه والعافيه والعافية ويكون من أهل الاوثان فنواقض نواقض الشيء عنها مبتلاته ومفسداته مثل نواقض الوضوء نواقض الوضوء منها خارج من السبيل إذا توضع الإنسان ثم خرج منه بول أو غائط بطل وفسد فسد ومنتقل من كونه متوضع إلى كونه محدث وكذلك نواقض الإسلام إذا فعل أن ناقض من هذه النواقض انتقل من كونه مسلم إلى كونه وثني من أهل أوثان صلى الله عليه وسلم أسلامكم هذه النواقض هي أهم أهم النواقض واقتصر الإمام رحمه الله على هذه النواقض العشر لأن النواقض الأخرى لانها أهم النواقض ولأن كثيرا من نواقض الإسلام ترجع إلى هذه النواقض العشر ترجع إليها النواقض الاخرى ترجع إلى هذه النواقل، ها أغلبها يرجع إلى هذه النواقل، فهي أهم النواقل، وسوف إن شاء الله نشرح هذه النواقل في هذه الليلة إن شاء الله، وغدا سوف نشرح رسالة القواعد توعد الأربع إن شاء الله للإمام المجدد محمد عبد ينطلب بعض الأخاديس على الصغيرة، توعد الأربع التي تميز بينها. المشركين والمؤمنين ما يعني ما تأخذ وقت كثير وبقية الوقت نجعله الأسئلة ردنا إن شاء الله نبدأ أول وقت نشرح قواعد الأربع رساله صغيرة صفحة وصفحتين موجودة عندكم ثم بعدها تكون الاسئله واليوم إن شاء الله في هذه الليله كل نواخذ الكلام على نواخذ الإسلام وبقية الوقت كل الأسئلة نعم نعم شبص. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المسمات بنواقب الإسلام العشرة قال رحمه الله تعالى اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض أعلم،, اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض اعلم هذا أمر بالعلم والعلم هو حكم الذهن الجازم يعني تيقن تيقن واعلم يقينا أن الإسلام ينتقض بواحد من هذه النواقض العشرة والعلم غير الظن خلاف الظن العلم هو اليقين يعني تيقن فالعلم هو حكم الذهن الجازم معناه تيقن واجزم بان الانسان اذا فعل ناقرا من هذه النواقض خرج من الاسلام اجزم من غير شك من غير توهر لا تظن بل اجزم اعلم علما جازما ان الاسلام ينتقض بواحد من هذه النواقض العشره نعم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 ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ومنه, ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر هذا هو الناقض الأول من نواقض الإسلام الناقض الأول من نواقض الإسلام الشرك في عبادة الله تعالى الدليل ذكرنا المؤلف رحمه الله دليلا دليل لحكم المشرك في الدنيا ودليل لحكم المشرك في الآخرة الدليل الأول في حكم المشرك في الدنيا حكم قال الله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذن الذنب الشرك غير مغفور الشرك والمراد به الشرك الأكبر غير مغفور لأن الله تعالى خص وعلّا فخص الشرك بأنه لا يؤثر، وعلق ما دونه بالمشيئة، والدليل الثاني حكمه في الآخرة، حكمه في الآخرة الجنة على صاحبه حرام وهو مخلد في النار، نعوذ بالله، قال الله تعالى إنه من يشرك في الله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من الصالح، وإذا كان حكمه في الدنيا لا يغفر وفي الآخرة مخلد في النار والجنة عليه حرام نسال الله السلامه في الدنيا أيضا تترتب عليه الأحكام أحكام الدنيا منها أولا أنه تطلق زوجته منه إذا كان متزوج يفرق بينه وبينها إلا أن يتوق لأنها مسلمة وهو كافر وال穆斯مة لا تبقى في عصبة الكافر قال الله تعالى لا هم يحلون لهم ولا هم يحلون له في الكفار وقال تعالى ولا تُكُوَّمُ ولا تنكر المشركين حتى يؤمن ومن الأحكام أيضا أنه إذا مات لا يصلى لا يصلي عليه ولا يغسل ومن الاحكام انه لا يدفن في مقابل المسلمين ومن الأحكام انه لا يدخل مكه لأن مكه لا يجوز دخول المشرك لا يجوز دخول مشرك مكه قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان من نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم بعد ومنها أنه لا يرث ولا يعث اذا كان زوجته مسلمه واولاده مسلمين فلا يرثونه يكون ماله لبيت المال المسلمين الا اذا كان له ولد كافر فانه يرثون كي النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إذن تترتب الأحكام إذا فعلا من هذه النواقب واستمر عليه هذه الأحكام تترتب لا يغسل ولا يصلى عليه ولا على المسلمين في مقابرهم ولا يرث ولا يغرف وتنفسخ زوجته منه ولا يدخل مكة وإذا مات فهو من أهل النار إذا ما تعلق صلى الله عليه وسلم والذنب غير مغفور وفي, وفي الآخرة الجنة عليه الحرام وهم خلدوا في النار إذا فعلوا ناقض هذا النواقض العشرة الناقض الأول يقول المؤلف الشرك في عبادة الله تعالى الشرك في عبادة الله تعالى ما هي العبادة حتى نعرف الشرك في العبادة العبادة هي كل ما جاء في الشر من الأوامر والنواهي كل ما امر به الشارع او نهى عنه امر ايجاب او امر استحباب كل ما امر به الشارع امر ايجاب او امر استحباب او نهى عنه نهي تحريم او نهي تنزيه فالامر يجب فعله فالامر الواجب فالامر اذا كان واجب فانه يجب فعله وإذا كان مستحب فانه يستحب فعله والنهي اذا كان نهي, نهي تحريم يجب تركه وإذا كان نهي تنزيه فإنه يكره فعله أو تقول العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة كل ما جاء بالشرع من الأوامر والنواهر فمثلا الزكاة الصلاة عبادة والزكاة عبادة والصوم عبادة والحج عبادة والنذر عباده والذبح عباده والدعاء عباده والتوكل عباده والرغبه عباده والرهبه عباده والجهاد في سبيل الله عباده والابراء المعروف عباده والنهي عن المكر عباده والاحسان الى الجار عباده وصله الارحام عباده وكذلك النواهي يتركها المسلم تعبدا لله يترك الشرك يتركون العدوان على الناس في الدماء العدوان على الناس في الاموال العدوان على الناس في الاعراض يحد الحق يحد الحق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 امر ايجاب كالصلاه هذه واجبه وامر استحباب كالسواك المستحب والنهي نهي تحريم كالنهي عن الزنا ونهي تنزيه كالنهي عن الحديث بعد صلاة العشاء وسواء كان العمل ظاهر كالصلاه والصيام او باطل ك, ك, ك النية والإخلاص والصدق والمحبة والنهي سواء كان ظاهر كالزنا أو باطن كالعجب والكبر يتركها العجب والكبر والرياء والغل والحقد والحسد فإذا العبادة تشمل الأوامر والنواهي تشمل الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة التي جاء بها الشر وإذا صرف نوعا من هذه العباده لغير الله وقع في الشرك مثل المؤلف رحمه الله قال كالذبح كذبح لغير الذبح عباده قال الله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وقال سبحانه فصل لربك وانحر فاذا ذبح لغير الله فقد صرف العباده لغير الله فيكون مشرك اذا ذبح مثل المؤلف كان يذبح للجن إذا ذبح للجن أشرج أو للقبر لصاحب القبر أشرج أو ذبح للقبر أو للنجم أو للولي فإنه يكون مشتكا ومثله الدعاء إذا دعى غير الله طلب المدد من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله طلب المدد من غير الله طلب الشفاء من غير الله طلب الاستجارة تفريج الكربة من غير الله أشرى وكذلك الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه الا الله والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك وكذلك أيضا من من العبادة طاعت المخلوق في التحليل والتحريم كان يطيع أميرا أو وزيرا أو عالما أو عابدا أو أبا او زوجا او سيدا يطيعه في تحليل الحرام أو تحريم الحلال فيكون, فيكون شرك صرف العبادة لغير الله لان الله تعالى هو المحلل والمحرم امن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله ومثل الركوع اذا ركع لغير الله عباده أو سجد لغير الله صرف العبادة لغير الله او طاف بغير بيت الله تقرب الى ذلك لذلك الغير أو نذر لغير الله او حلق راسه لغير الله الصوفيه الذي يحلق وحده راسه لشيخ يتعبد له او وكذلك يركع لها او يصليه له او يتوب لغير الله ك ك الذين يتوبون لشيوخهم والشيعة الذين لا يتوبون لا ايضا لرؤسائهم والنصارى الذين يتوبون للقسيس التوبة عبادة قال تعالى هو يغفر الذنوب الا لله وفي المسند مسند العيب احمد انه جيء باسير فقال اللهم إني أتوب إليك ولا اتوب لمحمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله فالله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة فالله تعالى هو أهل التوبة فإذا تاب لغير الله وقع في الشرك صرف العبادة لغير الله فاذا المؤلف رحمه الله يقول الناقض الأول الشرك في عبادة الله وعرفنا العباده ان اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والأعمال الباطنه والظاهره فاذا صرف اي نوع ثبت في الشرع لانه مامور به او ثبت في الشرع انه منهي عنه وقع في الشرك ثبت في الشرع انه امر به امر ايجاب او امر استحباب او نهى, نهى عنه الشرع نهي تحريم او نهي تنزيه فاذا فعل الأوامر لغير الله او ترك الله النواهي لغير الله وقع في الشرك والمؤلف بسل الذبح ومثل الدعاء الدعاء ومثل الاستعانه ومثل الاستغاثه ومثله النذر ومثله الركوع ومثله السجود ومثله الطواف ومثله التوكل ومثله الخوف ومثله الرجاء ومثله حلق الراس وغير ذلك ذلك من انواع العباده فاذا صرف واحدا منها لغير الله فقد وقع في الشرك وترتبت عليه الاحكام فهو لا يغفر وتنفسخ زوجته منه اذا لم يتب في الحال ولا يدخل مكه ولا يرث ولا يورث ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن على المسلمين في مقابرهم اذا مات وهو في الاخره من اهل النار والجنة عليه الحرام نسال الله سبحانه والعافية نعم الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم يدعوهم ويسالهم الشفاعه ويتوكل عليهم, ويتوكل عليهم كفر اجماعا الناقل الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسالهم الشفاعه ويتوكل عليهم كفر اجماعا من جعل بينه وبين الله واسطة كان يدعو البيت أو صاحب القبر يقول يا فلان اشفع لي اشفع لي عند الله وهذا النوع وإن كان داخل في النوع الأول إلا أنه خص منه فالشرك في عبادة اللاعب كان يدعو غير الله عام يدعو غير الله أو يذبح لغير الله وينذر لغير الله أما النوع الثاني فهو أن يجعل بينه وبين الله واسطة يزعم أنه ينقل حوائجه إلى الله كان يقول لصاحب الغبر يا فلان اشفع لي عند الله يا رسول الله اشفع لي يسأله الشباع جعل الرسول واسطه بينه وبين الله هذا شرك لأنه دعا غير الله ومن دعا غير الله فقد أشرك تشمله النصوص التي فيها ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذن من الظالمين وقوله سبحانه وتعالى فلا تدع مع الله الها الاخر فتكون من المعذبين وقوله ان الشرك لا ظلم عظيم وقوله من يدعو مع الله الها الاخر لا برهان له فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافر كافرا كافر كافرا ويوم القيامه يكفرون بشرككم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا واستجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم سماه الله شركا فاذا من جعل بينه وبين الله وسائط هذه الواصله يدعوه من دون الله او يساله الشفاعه او يتوكل عليه والتوكل التوكل معناها يعتمد بقلبه عليه ويفوض أمره امره اليه في حصول مطلوبه فانه يكفر بالاجماع في اجماع المسلم لان هذا نوع من الشرك فالناقض الأول أعام وهذا أخص الناقض الاول أشرك في عبادة الله سواء كان هذه العبادة دعاء أو ذبح أو نذر أو طاعة في التحليل والتحريم أو ركوع أو سجود عام والناقض الثاني خاص وهو من يجعل بينه وبين الله وسائط واسطة يدعوه ويسأل او يساله الشفاعه يتوكل عليه فجعل صاحب الميت واسطه بينه وبين الله يقول يا فلان اشفع لي عند الله يا فلان انقل حاجتي الى الله وهكذا او يساله الشفاعه او يتوكل عليه يعتمد عليه في حصول مطلوبه يتوكل على هذا الميت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 فإنه يكون مشتكا إنما الحي يسأل في الشيء الذي يقدر عليه يقول يا فلان عني في اصلاح سيارتي يا فلان اقرضني مالا يا فلان عني في اصلاح مزرعتي أما أن تسأل الحي في أن يغفر لك بأنبك هذا ما لا يملكه. أو ينجيك من النار أو تسأل في أن يرزقك أو يصرك على عدوك أو لا يحتمك دخول الجنة هذا ما يستطيعه على فإذا جعل بينه وبين الله والسائط يدعوهم من دون الله او يسالهم الشفاعه او يتوكل عليهم بمعنى يعتمد عليه ويفوض امره اي في حصول مطلوبه فانه يكفر باجماع المسلمين ولهذا قال مؤلف كفر اجماعا ولد الدله على هذا هي الأدلة التي فيها أن ان الشرك ان الشرك ان الشرك في العباده كفر مخرج عن المذه الادله التي فيها تحريم الشرك وتحريم دعاء غير الله وتحريم سؤال غير الله في بلاغه عليه الا الله هي ادله هذا هذا النوع او هذا الناقض من نواقض الاسلام يقول تعالى ولا تدعوا لله ما لا أنفعوك ولا ضرط فإن فعلت فإنك إحدا من الظالمين أي مشتكي وقولوا وأنما ساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ولقد إنا ما أدوا ربي ولا أشرك به أحدا فمن جعل بينه وبين الله والسرت يدعوهم فقد أشرك أو يسألهم الشفاعة فقد أشرك أو يتوكل عليهم في يفوض امره اليهم في حصول المطول فقد أشرك لأنه صرف العبادة لغير الله عز وجل نعم الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر نعم الثالث الناقض الثالث من نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر بالإجماع من لم يكفر المشركين ومشرك شامل لجميع الكفر اليهود والنصارى والوثنيين والشعيعين كلهم, كلهم مشركون يجمعهم شيء واحد وهو الشرك بالله عز وجل فاليهود مشركون لأنهم لم يؤمنوا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا شرك والنصارى مشركون لأنهم لم يمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولأنهم يعبدون عيسى والوثنيون مشركون والمجوس مشركون والمنافقون مشركون فمن لم يكفر المشركين فهو كافر وكذلك من شك في كفر الكافر من شك في أن اليهود كفار أو شك في أن النصارى كفار أو في أن الوثني كفار فهو كافر بهذا الشك أو صحح مذهبهم قال ان اليهود على دين صحيح او النصارى على دين صحيح او على دين صحيح أو قال لو قال شخص لما سئل عن اليهود والنصارى قال أنا ما اقول فيهم شيء اليهود على دين والنصارى على دين والمسلمون على دين مرحبا يتدين بالاسلام او اليهودي او دين فله ذلك هذا شرك هذا بالاجماع يكون كافر لانه صحح مذهبا المشركين ولانه لا مكفر وكذلك اذا شك انا ما ادري هل هم كفار او ليسوا كفار اليهود نزل عليهم كتاب توراه والنصارى نزل عليهم الانجيل واليهود والمسلمون نزل عليهم القران ما ادري هل هم كفار او ليسوا كفار يكفر اذا لا شك لا بد ان يجزم بكفر اليهود والنصارى الله والدليل على هذا قول الله تعالى فمن يكفر بالطاوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فمن لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم فإنه لم يكفر بالطاوت وليس هناك إيمان إلا بشيء الشيء الأول الكفر بالطاوت والشيء الثاني الإيمان بالله أمران لا بد منهم ما يحصل التوحيد إلا بأمرين الأمر الأول الكفر بالطاغوت و الثاني الايمان بالله والكفر الكفر و كل ما كل ما خالف الشرع فهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او مدفوع او مطاع اسم الطاغوت من الطغيان و الحد ومعنى cual Gregory Blues أن تتبرأ من عبادة غير الله وتنفيها وتنكرها وتبغضها وتعاديها اهلها هذا هو collective age auction الق البراءه البراءة البراءة من كل معبود سوى الله وإنكار كل عبادة وإنكار كل عبادة غير الله ونفيها وبغضها وبغض أهلها ومعاداتها هذا هو turning online معنى أن تتبرأ تتبرأ من كل شركه ومن كل دين غير دين الاسلام وتنكره وتنفيه وتبغضه وتعاديه وتعادي اهله هذا الامر الاول الامر الثاني الإيمان بالله اذا فعلت الامرين فانت موحد تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله وهذا هو معنى لا اله الا الله فإن معناها لا معبود حقه الا الله هذه كلمه التوحيد هذه كلمه التوحيد ويا الكلمه التي تقي قائله الشرك كلمه التقوى تقي قائل الشرك ويا الكلمه التي من اجلها ارسل الله الرسل من اجلها بعث الله الرسل من اجلها انقسم الناس الى شتين وسعيف من اجلها قام سوق الجهاد من اجلها قامت القيامه وحققت الحاقه ووقعت الواقع وبالاجل يا خرقت الجنه والنار لا اله الا الله معناها لا معبود حق الا الله والكلمة التوحيد لا اله الا الله فيها العباده فيها كفر وايمان لا اله هذا كفر بالطاغوت الا الله هذا ايمان بالله لا اله هذا نفي نفي العباده عما سوى الله صدر الكلمه فيها كفر بالطاغوت لا اله هذا كفر بالطاغوت الا الله هذا الايمان بالله لا اله نفي لكل عباده لغير الله تنفي العباده عن غير الله عز وجل الا الله تثبت العباده بجميع انواع اهل الله لا اله تنفي جميع انواع العباده عن غير الله وهذا هو حب الطاغوت الا الله تثبت العباده بجميع انواع اهل الله عز وجل فمن لم يكفر المشركين ما كفر بالطاغوت اقر الشرك من شك في كفر اليهود والنصارى او صح عملها ما كفر بالطاغوت فلا يكون مؤمنا اذن الدليل على ان من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صح مذهبهم الدليل على انه يكفر كلمه التوحيد لا اله الا الله لانه لم يكفر بالطاغوت فمن الدليل قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى فمن لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صح مذهبهم فانه لم يكفر بالطاغوت ومن لم يكفر بالطاغوت فلم يؤمن بالله ولم لم يكفر مشركين أو شك في, في كفرهم أو صح مذهبهم فإنه لن يحقق كلمة التوحيد ما حقق كلمة التوحيد وإنما وإنما ناقضها بل نقض كلمة التوحيد يكون عمل هذا ناقض لكلمه التوحيد لا اله إلا الله لأن كلمة التوحيد فيها كفر بالطاوت وإيمان بالله ليس هناك إيمان إلا بالشيء ليس هناك توحيد ولا إيمان إلا بشيء كفر بالطاوث وإيمان بالله ولهذا كلمة التوحيد فيها نورا لا, فيه لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات لو قال إنسان الله هو المعبود أنا أوحد الله وأعبد الله يكون مؤمن لا لو قال شخص الله معبود الله معبود أنا أعبد الله نقول هذا ليس بتوحيد ما يكفي تقول تعبد الله بل لابد ان تنكر عباده كل معبود اسم الله لابد ان تاتي بالنفي والاثبات لا اله الا الله لا حصر نفي واثبات لابد من الامرين لا اله الا الله معناها لا معبود حق الا الله فلو قال شخص انا اعبد الله فقط هل انا موحد نقول لا لا ما يكفي تقول تعبد الله لا بد ان تعبد الله ومع ذلك تنفي العباد عن غيره وهذا هو صوره الطاغوت وهذا ما يحصل الا بالنفي والاثبات لا اله الا الله فاذا الدليل الثالث هذا نقل الثالث قول الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقه التي صمدت وكلمه التوحيد لا اله الا الله فيها تخليه وتحليه ما معنى تخليه وتحليه تخليه او التخليه هو عن تنفي العباد عن غير الله فاذا نفيت وأنكرت عبادة عباده كل ما عبد سوى الله بعد ذلك تاتي التحليه فتثبت العباده لله عز وجل جل تخليه ثم تحليه لا اله تخليه نفيت العباده عن غير الله الا الله تحليه اثبت العباده لله لا اله هذا هو الكفر بالطاغوت الا الله هذا هو الايمان بالله نعم الرابع من نعتقد ان غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هدية أو ان اكمل اكمل من هدي الرابع من اعتقد ان غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمر من هدي او ان حكم غيره احسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر نعم الرابع من نواقض الإسلام أن من اعتقد أن من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من هديه أو أن حكمه أحسن من حكمه كفر إجماع كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكم الله ورسوله فمن اعتقد أن هناك هدي أكمل من هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هناك حكم أحسن في الحكم فإنه يكون كافرا. والدليل دليل ذلك أنه, أنه لم يشهد أن محمد رسول الله، ما شهد أن محمد رسول الله لان شاهد محمد رسول الله تقتضي تصديقه في أخباره والعمل بشرعه والتحاكم الى شريعته. والانتثالة وأوامرeth، والسلامنه واحد، وتتعبد الله بشرير، فمن اعتقد أن هناك هدي أكبر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ او ان حكمه احسن من حكمه، فإنه لم يشهد أن محمد رسول الله، شادته ان محمد رسول الله باطلة، تبطل شادة ان محمد رسول الله فمن اعتقد ان هناك هدي أحسن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ او مساوي أيضا؟ حتى لو اعتقد ان هناك هدي مساوي لهدي النبي صلى الله عليه وسلم او ان هناك حكم مماثل لحكم النبي صلى الله عليه وسلم فانه يكثر وكذا لو اعتقد ان هناك هدي ان هناك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم اعتقد ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل وان حكمه اكمل لكن قال يجوز ان تهتدي بغير هدي الرسول ويجوز ان تتحاكم الى غير حكم الرسول فانه يكفر يكون كافر لانه استحل امرا معلوم من الدين بالضروره فح فمن قال ان هدي الرسول احسن الهدي لكن ما في مال عندك تهتدي بهدي بهدي غيره ولو كان هدي الرسول احسن او قال ان حكم القوانين حكم الرسول احكم احسن من حكم القوانين لكن يجوز الحكم بالقوانين فانه يكفر لا يجوز الحكم بالقوانين ولو ولو كنت تعتقد ان حكم الشريعه احسن لأنه في هذه الحاله استحللت امرا محرما معلوم لدي بالضروره مثله مثله مثل من يقول الزنا حلال الزنا حلال ولكني لا ازني يقول هو ما يفعل الزنا لكن يقول الزنا حلال او قال الربا حلال لكن لا اتعامل بالربا يقول اكثر لان الربا حرام تكونك تستحله وهو أمر معلوم الدين بالضرورة هذا كفر، فكذلك إذا قال الحكم بالقوانين جائز، ولكن الحكم بالشريعه أحسن نقول لا كونك تجيز الحكم بالقوانين هذا كفر وردّة، لأنك استحللت أمر محرم معلوم للدين بالضرورة الحكم بالقوانين هذا حرام في مثل الزنا حرام في مثل الربا حرام في فمن قال الزنا حلال كفر، من قال الربا حلال كفر؟ من قال الحكم يجوز الحكم بالقوانين كفر ولو كان ولو كان يعتقد أن الحكم بالشريعة أحسن فإذا اعتقد أن هناك هدي أحسن من هدي الرسول عليه الصلاة أو مماثل أو أقل مع جواز الاهتداء بغير هدي كفر وكذلك من اعتقد أن هناك حكم أنه يجوز الحكم بغير حكم الله ورسوله سواء ان اعتقد أن حكم الله أحسن أو أقل أو مماثل فإنهم يكون كافرين. لأنه استحل امر معلوم من الدين بالضرورة والدليل أنه لم يشهد أن محمد رسول الله وبل لم يشهد أن محمد رسول الله فإنه كافر لأن الشرطة أن محمد رسول الله تقتضي التحاكم إلى شريعته اعتقاد أنه لا يجوز التحاكم إلى غير شريعته واعتقاد أنه لا يجوز الاهتداء بغير هذه عليه الصلاة والسلام نعم الخامس من ابغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر نعم الخابث من ابغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام ولو عمل به كفر من ابغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام فانه يكفر الرسول جاء به في شرعيه الصلاه فمن ابغض الصلاه كفر جاء بشرعيه الزكاه جاء بشرعيه تعدد الزوجات فمن ابغض هذا الحكم اشتري تعدد الزوجات كفر ولهذا فإن ينبغي ان يفهم النساء باننا لا يكرهن تعدد الزوجات لأن هذا حكم الله ورسوله لكن يكره بكل يكون يكون عندها كراهه لهذا الشيء وأنها لا تحب يعني كراهه طبيعيه وهي لا تكره حكم الحكم الشرعي لا يضر هذا أو كن بعض الرجال لا يعدل تكره أن عدد هذا الرجل لأنه تخشى أن لا يعدل فهذا لا باس أما أن تكره الحكم الشرعي والتعدد فهذا يكون ردة والعياذ بالله كراها لما جاء برسوله والدليل على هذا قول الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فاحبط أعماله ومن كره شيئا ما أنزله الله او مما شرعه الله ورسوله او ابغضه فانه يكون كافرا فاذا ابغض تشريع الصلاه او تشريع الزكاه او تشريع الصوم وتشريع الحج وتحديد تعدد الزوجات او كره ذلك او ابغضه فانه يكون كافرا لأن لانه لان ذلك ينافي الايمان لأن حب الله ورسوله لابد منه من لم يحب الله ورسوله هو كافر لكن كمال المحبة تقديم محبة الله ومحبة الرسول على كل شيء. لكن أصل المحبه لابد منه من لم يحب الله ورسوله هو كافر فمن أبغض الله أو أبغض رسوله أو أبغض شيء مما جاء به الشرع كفر فإذا أبغض شيئا مما جاء به الشرع كفر وأعظم من ذلك من أبغض الله أو أبغض رسوله أو أبغض شيء فإنه يكون كافرا فإذا من أبغض من أبغض شيء مما جابه الرسول عليه الصلاة والسلام أو مما جاء على الله تعالى في كتابه أو كره ذلك أو أبغض الله أو أبغض رسوله فإنه يكون كافرا مرتدا لقول الله عز وجل ذلك بانهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط عماله ولأن هذا البغض نافي الإيمان ولأن محبة الله ورسوله اصل الإيمان من لم يحب الله ورسوله هو كافر ومن أبغض شيئاً مما جاء بالرسول أو كره شيئاً مما جاء بالرسول فإنه يقتضي عدم محبة الله ورسوله وهذا كفر وردة نسال الله السلامة والعافية. نعم. السادس من استهزأ بشيء من دين رسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر والدليل قوله تعالى قل أب بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم السادس من استهزع بشيء مما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام استهزع من دين عليه والسلام أو ثوابه أو عقابه كفر من استهزأ بشيء من دين الرسول عليه الصلاه والسلام فانه كفر او استهزأ بثوابه او بعقابه فانه يكفر فاذا استهزأ بالصلاه كفر إذا استهزأ بالزكاه كفر استهزأ بالصوم كفر استهزأ بالمصلين لأنهم لانه يعني سخريه بهذه الصلاه التي يصليها المسلم كفر او استهزأ باللحيه كراهه للحية كراهه لما جاء به من الامر باعفاء اللحية اما اذا سخر من الشخص لذاته او لشخصه فلا يكفر لكن استهزا باللحيه يعني لان الاسلام جاء باللحيه و يستهزء باللحيه لان الله شرعها شرعها على رساله الرسول شرع اعفاءها اما اذا استهزا بشخصه فلا يكفر وكذلك إذا استهزأ بالجنة قال كيف الجنة كيف الجنة ثواب المؤمنين سخرة فيها او استهزأ بالنار, بالنار عقوبة عقاب للكافرين استهزأ بها وسخرة قال إيش الجنة إيش النار يكفر والعياذ بالله أو قثما من قال لا الا الله وفرت ذنوبه من قال سبحان الله بحمده لا تمر أخرى ولو كانت مثل زبد البحر فاستهزى بهذا الثواب سخريه لا لأنه لم يصح عنه فانه يكفر وإذا استهزى بشيء من دين الرسول عليه والسلام أو استهزى بالثواب الذي أعده الله للمطيع أو أعده الله على عمل الصالح أو العقوبة التي أعدها الله للعاصي أو للكافر فانه يكفر والدليل قول الله تعالى في سورة توبة قل ابي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم أثبت لهم الكفر بعد إيمانكم وهذه الآية نزلت في جماعة من المجاهدين في غزوة تبوك استهزوا بالرسول عليه الصلاة وأصحابه القراء قال بعضهم لبعض ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء كما ثبت في الحديث يعنون الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحاب القره ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبنا عند القطعة يعنون الرسول عليه الصلاة يقول ما رأينا منهم في كثرة الأكلة وكذب الحديث والجبن عند قتال الأعداء يعنون الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحاب القرى فسميها عوف بن مالك سمعه ومتحدثون فقال القائل كذبت ولكنك منافق لو اخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره فلما جايه وجد الوحي قد سبقه وأنزل الله هذه الآية قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد أيما فجاء هذا الرجل الذي تكلم بهذا الكلام يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله ما, ما لي قصر إنما تكلمت بكلام نقطع به عن الطريق مثل ما بعض بعمل حكايات نقطع بها عندنا الطريق ما, ما لي قصد؟ يا رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد سوى على هذه الآية قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم والرجل متعلق بنسعة ناقة رسول الله يصدرهم وهو الحبل الذي في بطن, في بطن البعير ورجناه تخطوا بالأرض بالأرض والحجارة تضرب رجليه تنكب رجليه وهو يبالغ في الاعتذار ويقول يا رسول الله ما قصت انما كلام نقطع به عن الطريق والرسول صلى الله عليه لا يزيد سواء أن يقرأ على هذه الآية قل بالله وآياتي ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم فأثبت لهم الكفر بعد الإيمان لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم فإذا كان هؤلاء سخروا بالرسول والصحابة وقالوا إنهم يأكلون كثير ويكتبون في الحديث ولا ويجبنون عند اللقاء فكيف بمن سخر بدين الرسول عليه الصلاة والسلام سخروا بأشخاص بأشخاص بالاشخاص بأشخاص, بأشخاص, بأشخاص قالوا إنهم يكتبون ويأكلون كثيرا ويجرون عند اللقاء فكيف بمن سخر بالصلاة أو بالزكاة أو بالصوم أو بالجنة أو بالنار أو بالبعث أو بالجزاء او بالصراط او بالميزان فانه يكفر نعم السابع السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله او رضي به كفر والدليل قوله تعالى وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر السابع من نواقض الاسلام السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله او رضي به كفر والدقيق الله تعالى وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر هذا النواقض الناقض السابع السحر والسحر هو في اللغه عباره عن ما خفي ولا سببه وفي الشرع هو عباره عن عزائم ورقى وعقد وأدوية وتدخينات تؤثر في القلوب والأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه وسمي السحر سحرا لأن الساحر يؤثر في الخفاء فيعمل في عزائب أو رقى أو عقد تؤثر في الخفاء في القلوب والأبدان قد تؤثر بالمرض وقد تؤثر بالقتل وقد تؤثر بالتفريق بين, المرء بين الزوج وزوجه فالساحر الذي يتصل بالشياطين لا بد ان يقع في الشرك وهو نوع من الشرك لان الساحر الذي يتصل بالشيطان بينه بينهما خدمة متبادله هناك عقد يعقد الشيطان الجني مع الساحر عقد بمقتضى هذا العقد يكفر الانس لا بد ان يكفر يطلب من الشيطان منها يكفر بأن يتقرب اليه بالشركيات التي يريدها يطلب منها يلطخ المصحف بالنجاسه أو يبول على المصحف أو يذبح لا ويتقرب اليه بالشركيات فإذا فعل الشرك الساحر خدمه الجني بأن يستجيب المطالب إذا أمره أن يلطب شخص لطلة أن يقتل شخص قتله أن يأتي له, يأتي له بالأخبار وغيرها فاذا السحر شرك فمن فعل السحر تعلمه او علمه او فعله او رضي به كفر لان الرضا الفاعل من رضي بالشرك فهو شر والدليل الله تعالى وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر في قصه الملكين الذين انزلا الى الارض وفتنا فاذا جاءهما احد يطلب أن يعلمه السحر نصحاه ونهيه وشد النهي وقال له إنما نحن فتة فلا تكفر فإذا أصر علماه ولقل الله عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ويعلموا الناس السحر فكفروا بتعليم الناس السحر فالسحر كفر ورد من فعل السحر أو رضي به فهو كفر ومنه الصرف والعطف الصرف يصرف المرأة عن زوجها او الزوج عن امراته يعمل لهم سحر بحيث ان الرجل اذا جاء الى امراته راها في صوره قبيحه فينفر منها ولا يريد ان يقربها او هي يكرهها لزوجها اذا راى زوجها راته في صوره قبيحه ما تطيق النظر اليه فيفرق يحصل بينهما هي لا فيها يعني هي ليس ليس فيها شيء وليس في شيء لكن الشيطان لا الساحر عمل لهما سحر بحيث أنه يجعل المرأة أمام زوجها في صورة قبيحة لا يطيق النظر اليها أو يجعل المرأة في صورة قبيحة في صورة قبيحة إذا رأت الزوجة لا تطيق النظر إليه فيحصل الثرق هذا الصرف صرفها عنه وصرفه عنه والعطف بالعكس العطف يعني يحبب المرأة يجعله سحر بحيث أنه يميل إلى المراه ويحسنها ولو كانت طبيعه ولو كانت دميتها سوقه يجعلها من احسن الناس واجمل الناس وكذلك ايضا يجعل الى صحر المراه يجعلها تنظر الى زوجها انه احسن الناس واجمل الناس وين كان كريم وين كان دميتها خف هذا عطف عطفها عليه وعطفه عليه فهذا من السحر ومنه التوله وهو شيء يصنعونه شيء دواء يصنع يصنع السحره ويعطونه للزوجة أو للزوجة يزعمون أنه يحب المرأة زوجها والرجل إلى مرأته، فالسحر من فعل السحر أو رضيه ومنه الصرف والعط فإنه يكون كافرا بنص القرآن. قال تعالى: وما يعلم من أحد حتى يقول إنما نحوف فتلة فلا تكفر. فمن فعل السحر أو تعلم السحر أو علمه أو رضي به ومنه الصرف والعطف، فانه يكون كافرا لأنه أشرك بالله عز وجل والدليل الايه وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما, إنحن إنما نحن فترة فلا تكفر وقوله سبحانه فيتعلمون منهما ما يفرقون به من المرء وزوجه وقوله سبحانه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ويعلمون السحر ولكن السحر لا يضرنا أحدا إلا إذا قدر الله شيئا اذا قدر الله الضرر حصل قال تعالى وما هم بضارين بهم من احد الا باذن الله يعني باذن الله كوري القدر <تصفيق> نعم الثامن مظاهره المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى ومن يتولهم من منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدين قوله تعالى وم أتحولاهم منكم فإنهم منهم إن الله لا يهدئد قوم الظالمين المظاهرة هو المعاونة بمعنى واحد مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين يعني يساعد المشركين على المسلمين كأن يكون هناك قتال بين المسلمين والكفار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 او يمدهم بالسلاح أو يخطط لهم بالرأي حتى يدبر المكائد لهم فإنه يكون كافرا لأنه لأنه فضل فضل المشركين على على المسلمين وهذا التفضيل تفضيل المشركين يستلزم أنه, أنه يبغض الإسلام ويبغض الله ورسوله وهذا كفر وردة من لم يحب الله ورسوله فإنه يكون كافرا فالذي يعين المشركين على المسلمين يعني في اذا كانوا حرب او قتال بين المسلمين والكفار ثم ياتي ويعين المسلمين المشركين على المسلمين يساعدهم ويعاونهم ويظاهرهم على المسلمين على المسلمين بالمال او بالسلاح او بالراعي والتخطيط وتدبير المكائد فانه فان هذا يكون دليل على شيء دليل على بغضه لله ورسوله ودليل على بغضه الإسلام ودليل على أنه كاره للإسلام وللمسلمين وكاره لكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون كافرا من ابغض الله او ابغض رسوله او ابغض شيء من مجابر الرسول، فانه يكون كافرا قال تعالى ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعماله ومن لم يحب الله ورسوله فإنه كافر أصل المحبه لا بد منها لكن الكمال كون الانسان يقدم محبه الله ومحبه الله على الاهل والاولاد والمال هذا هو الكمال قدم محبه الله قدم شيئا من المال او اهل او لهل على محبه الله ورسوله يكون عاصا ناقص الايمان لكن إذا لم يحب الله ورسوله فاين يكون الكافر والذي يظاهر يعاون المشركين على المسلمين هذا لا يحب الله ورسوله مبغض لله ولرسوله كاره لله ولرسوله كاره لمازال الله يدخل في قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما عز الله فاحبط اعماله والدليل الخاص في هذا ان المظاهره كفر هذه الايه الكريمه من سوره البقره يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم هذه من التولي التولي محبه محبه المشركين كفر ورده اصل محبه المشركين كفر ورده و عن هذه المحبه المساعده مساعدتهم على المسلمين فاذن من ساعد ظاهر المس... المشركين على المسلمين فإن هذا دليل على أنه متول... تولى المشركين وتولي المشركين ردة توليهم ردة في... هناك فرق بين التولي وبين الموالاه التولي تولي الكفرة ردة أما الموالاه يعني محبة معاشرتهم ومصادقتهم هذا كبير أما التولي فوردة وأصل التولي المحبة في القلب. ثم ينشا عنها المساعدة والمعاونة فكونه يساعد المشركين على المسلمين بالمال او بالسلاح او بالرأي هذا دليل على انه تولى المشركين واحضر وتولى المشركين ومحبتهم رده وكفر بنس القران قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء لا تتولوا لا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء من دون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم أولئاب بعض كفار أو بعض أولئاب بعضهم ومن يتولّهم يعني الكفرة منكم فإنه منهم من يتولّ الكفرة منكم أيها المسلمون فإنه منهم كافر مثلهم ومن يتولّهم منكم فإنه منهم إن الله لا يحب الضالين إذاً معاونة الثامن معاونة ومساعدة وظاهرة المشركين على المسلمين هذه ردة لأن هذا من التولي للكفرة وتولي الكفرة ردتل على الإسلام برصة بعد. نعم من اعتقد أن بعض الناس يساوه الخروج عن شريات محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريات موسى عليه السلام نعم من اعتقد التاسع من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فهو كافر نعم, نعم. الدليل عندك دليل ومن نعم. نعم. نعم الدليل قوله تعالى ومن يبتغ غير الاسلام دينك فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين فمن اعتقد أن أحدا يسعى وفروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام كما وسأل خضر عن شريعة موسى فهو كافر وذلك أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الثقلين الجن والإنس وللعرب والعجم. ولأن شريعة نبينا هي الشريعة الخاتمة ويناسخة لجميع الشراء قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين مذيرا وقال, سح... وقال... وقال تعالى وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا قال سبحانه قل يا أيها الناس اني رسول الله إليكم جميعا وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفس بيده لا يسمع بي احد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار وقال عليه الصلاة والسلام أعطيته خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبله. وصرت بالرعب مسيرة شهر وأعطيته الشفاعة وذكر منها وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عاما فمن اعتقد أن أحدا يجوز له أن يخرج عن شريعة محمد ويتعبد الله بشريعه أخرى فهو كافر. لماذا؟ لأن شريعه محمد صلى الله عليه عامة للجن والإنس وللعرب والعجم ولانها ناسخه لجميع الشرائع ولانه بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم صارت رسالته عامه لجميع من يوجد الى يوم القيامه بخلاف شريعه موسى شريعه موسى ليست عامه بل هي خاصه بني اسرائيل ولهذا واسع الخضر الخروج عن على شريعه موسى الخضر التزم بشريعه موسى ولا خرج خرج عن شريعة نفسه، ولأن الخضر على الصحيح نبي يوحى إليه، ولهذا جاء موسى عليه السلام يتعلم من الخضر، كما كما قص الله علينا ذلك في سورة الكهف، وكما ثبت في الصحيح أن موسى خطب الناس، فسأله رجل فقال هل تعلم احدا أعلم منك؟ قال لا، فعاتب الله عليه. وقال إذ لم يرد العلم إليه فعتم الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فقال بلى عبد الخضر أعلم منك وهذا في صحيح البخاري فقال يا رب اين أجده قال في مجمع البحرين قال الله في مجمع البحرين فسافر موسى سافر ليتعلم من الخضر ركب البحر وهو فتاه يوشعب نون وفي رحلة في طلب العلم وجاء وجعل الله له علامه قال يجده وهو أنه إذا فقد الحوت فانه يجده اخذ معه معه حوت فلما فقده وجده فجاء اليه مسجع وقد بثوب فقال موسى السلام فرفع كشف الغطاء عن وجهه وقال وأنا بارضك السلام وين انت ما انت في ارض ما فيها سلام وأنا بأرضك بارضك السلام فقال من انت قال انا موسى قال مو من موسى بني إسرائيل قال نعم قال ما, ما, ما جاء بك قال جئت ليتعلم منك فقال اما يكفيك الثورات التي انزلها الله عليك وهذا في دليل على ان الانسان يعني مهما بلغ يحتاج الى زياده العلم وقل رب زين علم هذا موسى عليه الصلاه ونبي كريم ومن اولي العزم الخمسه ومع ذلك راح يستسير طلب العلم ركب البحر وسافر فإذا فمو... فالخضر ما التزم بشريعته قال جئت اتعلم منك قال لا تستطيع ما... ما تصبر قال إن شاء الله ستجدني صادرة قال إن إن, إن صبرت إن... إن عرضت ذلك فلا تسعني عن شيء حتى يقدث لك منه ذكرى لكن سترى شيء لا تصبر عليه قال لا إن شاء الله ستجدني صادرة ستجدني إن شاء الله صادرة ولا عصي لك أو طيب. ف. جعلوا يمشون على ساحل البحر فمرت بهم سفينة فأشتر لها الخضر فوقفوا لأنهم يعرفون الخضر ويعرفون نفسه فأركبوهم بدون أجرة فلما أركبوهم أخذ جعل الخضر أخذ الفأس وجعل يخرق السفينة يخرقها حتى, حتى خرج الماء فاستغرب موسى ما صدر كان سبحان الله ناس أحصلوا إلينا أحسنوا إلينا وحملونا بدون أجرة تخرب سفينتهم تخرقها أخرقتها لقد جئت شيئا أمرأ أنكر عليك فقال الخضر ألم أقول إنك لن تستطيع مع صبره قلت لك ما تستطيع قال نسيت المرة نسيت هذه المرة نسيت اسمح لي فقال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترق من امر عسر فقال طيب فنزلوا جاءت المسألة الثانية أشد وأشد أعظم فجاء فلما نزلوا جاءوا يمشون في حي من الأحياء فوجد غلام فوجد غلام يمشي صغير فأخذه وقال عرقبته ورماه كأنها كرة قتل فانزعج موسى انزعاج عظيم سبحان الله أقتلت نفسا بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال فشدد عليها قال الا ما قل لك انك لن يا صوره الاولى قال الا ما قل والثاني قال الا ما قل لك انك لن يا صوره قلت ما تستطيع فقال هذه اخر مره ان هذه المره خلاص يكون الفرق بيني قال هذا الفرق بيني وبين اخر مره ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني ثم بعد ذلك مروا لقوم لقريه أو بلده، فاستضافوهم لكنهم لؤما فلم يضيفوهم طردوهم ما أعطهم حق الضيافه فوجد جدارا يريد ان ينقض فجعل القضل يشتغل ويعمل قال هذا لازم نقيم هذا الجدار فقال سبحان الله الناس لؤما ما ضيفونا وتروح تشتغل عندهم تبني لهم قال هذا خرَقوا بيني وكنت أنتها الله وب... وبيلا قال السفينة هذه خرقتها لأنها لمساكين يعمرون في البحر و... وكان وراءهم ملك ظالم يأخذ السفينة الصالحة وأنا تجعل فيها عيب حتى تبقى المساكين وب... والخلق هذا سدده وسدده خاله يز أجعل فيه سند ولا ولا ولا تغرق وتسلم السفينة للمساكين لأن لو ما جعلت فيها عيب أخذها أخذها هذا الملك الظالم وهذا الغلام لو عاشا كان كافرا وسيرهق والدي طغيانا وكفرا وسيرزقهم الله خيرا منهم وما الجدار فهذا تحته كنز جغلامين يتيمين في المدينة وكانت أبوهما مصالحة فلو تركوا سقط ضاع المال لكن أنا أبني حتى يبقى ويعرف مكان المال قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لو صبر لقص الله علينا من خبرهما ف... ف... فالخضر قال يا موسى انت على علم علم الله علمني لا أعلمه وأنا على علم علم, علم الله علمني الله, علم الله لا تعلمه ولما مر عصر ونقر في البحر وأخذ منه قال ما علم علمه علمك في علم الله الا كما ينقص هذا, البحر من... هذا العصر من قاره من البحر ف... فإذا موسى الخضر ما, ما التزم بشريعه نوسى لأن موسى من بني خرج عن شريعه نوسى فمن زعم أن أنه, أنه يجوز له الخروج عن شريعة محمد كما جاز للخضر الخروج عن شريعة موسى فهو كافر لماذا؟ لامرين الأمر الأول أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عامة وشريعة موسى خاصة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم عامة وشريعة موسى خاصة وثانيا أن فلذلك الخضر ليس ملزم بالشريعة محمد اما نحن فهو بالشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وثالثا ان الخضر نبي نوح عليه على الصحيح فهو على شريعه وموسى على شريعه فمن اعتقد او اجاز اعتقد انه يجوز له او لغيره ان لا يلتزم بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم وان يتعبد الله من طريق غير الشريعه على فجابها محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر باجماعه المسلمين لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم عامه للثقلين الجن والإنس ولأنه لم يشهد أن محمد رسول الله فمن قال إن شريعة محمد خاصة أو النبوة خاصة بالعرب أو أنه بعده نبي فإنه لم يشهد أن محمد رسول الله وحينئذ يكون كافرا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسه بيده لا يسمع أحد من هذه الأمة يهودي ولا ناصراني ثم لا يؤمن الا دخلنا نعم العاشر الاعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بايات ربه ثم أعرض عنها انا من المجرمين منتقمون ولا فرق فيها العاشر من؟, من من اعرض الاعراب عن دين الله لا يتعلمه ولا يعبد الله فهذا ناقض من نواقض الاسلام فمن اعرض عن دين الله لا يتعلم دين الله ولا يعبد الله هو كافر لانه في هذه الحاله يكون عابدا للشيطان من ليس هناك أحد لا يعبد ليس هناك احد ليس له معبود كل واحد في الدنيا له معبود من لم يعبد الله عبد الشيطان ولا عبد فهذا هذا هو الذي يقول عنه بعض الناس متحلل من لا يعبد يتعلم الدين ولا يعبد الله لا يتعلم الدين ولا يعبد الله لا يعمل به هذا اذا يعبد الشيطان لان الشيطان هو الذي امره بذلك فاذا يكون هذا عابد للشيطان ليس هناك احد الا له معبود ما في احد في الدنيا الوثني له معبود واليهودي له معبود والنصراني له معبود المسلم يعبد الله، وغير المسلم يعبد الشيطان، فهذا الذي يزعم أنه لا لا يتعلم الدين ولا يعبد اطاع الشيطان وعبد الشيطان هو الذي أمره بذلك، فصار عابدا للشيطان فمن أعرض عن دين الله لا يتعلم لا يتعلم دين الله ولا يعبد الله مطلقا لا يعبد الله في الدعاء ولا بالصلاة ولا بالحب ولا بالخوف ولا بالإيمان ولا بالاعتقاد أن الله هو الخالق الرازق المدبر وأنه المعبود بالحق، ولا فلا يا يتعلم الدين ولا يعبد الله فهذا كافر كافر باعراض نفس الاعراض كفر قال الله تعالى ومن اظلم من ذكر بايات ربي ثم عرض عنها انا من المجرمين المتقون قال تعالى ومن اظلم من ذكر بايات ربي فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه وقال سبحانه والذين كفروا عما انذروا معرضون هذه ادله والذين كفروا عما انذروا معرضون فالكفار يعرضون عما عم انذروا من الإيمان بالله ورسوله والعمل بهذا الدين وقال سبحانه ومن أظلم ممن ذكر بآية ربه فأعرض عنها ثم عرض عنها إنا من المجرمين منتقمون فإذا من أعرض عن دين الله لا يتعلم الدين ولا يعبد الله هذا كافر يسميه بعض الناس ملحد يتحلل من الأديان لكن هو يعبد الشيطان الحقيقة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 إلا المكره وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن, ومن أكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ بالله من وجبات غضبه واليم عقابه وصلى الله على خير خلقه محمد واله وصحبه وسلم يقول المؤلف رحمه الله لا فرق في هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف الا المكره وكلها هذه النواقض من اعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ويكثر و وقوعها في الناس فينبغي الإسان أن يحذر أن يحذر من هذه النواقض لأنه كثير من الناس يقع فيها ولأن الخطر عظيم نعوذ بالله من الموجبات غضبه والي محقابه وهذه النواقب لا فرق بين الهازد والجاد والخائف الخائف الا المكره فعندنا حالات واحد فعل ناقض من نواقض الاسلام فعله هازلا مثل شخص يستهزئ يستهزئ بالصلاه يستهزئ بالدين يمزح يسخر يكفر ولا ما يكفر يكفر شخص جاد ما هو بيمزح جاد جازب يسخر بالدين جازما يكفر سواء كان ساخرا أو جاد شخص آخر فعل ناقل من الوقت خايف. خايف على نفسه أو خايف على ماله أو على ولده يكفر ولو كان خايف فهو فعل ناقل سب الإسلام وسب سب الدين الإسلام عند شخص حتى يبقى ماله حتى يبقى ماله لا يؤخذ لأنه يخشى انه لو ما سب الإسلام اخذ ماله يخذ على ماله او يخذ على أو على ولده يكفر لما يكفر يكفر فاذا من فعل ناقض من مناقض الاسلام هازل يكفر جاد يكفر خائف يكفر الا المكره اذا فعلها مع الاكراه بشرط ان يكون قلبه مطمئن بالايمان اما اذا كان تتمنى قلبه بالكفر يكفر مثل انسان وضع السيف على رقبته وقيل تكفر والا قتلناك هذا اذا تكلم بكلمه الكفر بشرط ان يكون قلبه مطمئن لما لا يكفر اما اذا لما وضع السيف على رقبته جازم الكفر والعياذ بالله وكفر قلبه مطمئن بالكفر يكفر ايضا نعوذ بالله فتكون الحالات كم حالات خمس اربع حالات يكفر و لا يكفر الحاله الاولى فعل الكفر او ناقض نواقض الاسلام يمزح هازم يكفر الحاله الثانيه فعل الكفر او ناقض نواقض الاسلام جاز يكفر الحاله الثالثه فعل الكفر خائف يكفر الحاله الرابعه فعل الكفر مكره و اطمان قلبه بالكفر لما اكره جاز له الكفر يكفر الحالة الخامسة على الكفر مكره واطمع أن قلبه بالإيمان لا يكفر تكون خمس حالات اربع حالات يكفر والحالة الخامسة لا يكفر طيب ما الدليل قد يقول بعض الناس انه خايف على نفسه أو اهله ماله تكلم بكفر حتى, حتى يبقى ماله نقول هذا كفر قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه المطمئن بالإيمان إذن استثنى الرب سبحانه وتعالى حالة واحدة المكره بشرط أن يكون قلبه الا ملكه وقلبه مطمئن و قلبه مطمئن ثم قال الله سبحانه ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الاخره استحبوا الحياه الدنيا على الاخره فالذي يكفر لاجل المال أو لخوف على ماله او اهله استحب الدنيا على الاخره كان له نصيب نصيب من الدنيا قدم الدنيا على الاخره قدم الدنيا على دينه ذلك بانه استحب الحياه الدنيا على الاخره فاذا اذا فعل الكفر خوفا على اهله او خوفا على ماله او خوفا على نفسه فانه يكفر ولا بالخوف للخوف الله تعالى ذلك بانه استحب الحياه الدنيا على الاخره وكذلك اذا فعل الكفر هازئا وكذلك اذا فعله جادا وكذلك اذا فعله مكرهاً واطمئن ان قلبه بالكفر ولا يستثنى الا المكره إذا طمعنا قلبه بالإيمان، والمراد من كره هو معناه تهديد بل معناه يكون كره ملجم، يوضع الصيف على رقبته أو يهدد من شخص قادر ويعلم أنه ينفذ في الحال، انه نفسه، وعدم بأنه إنه إن لم يكفر فانه يقتل في الحال، فهذا يكون ايش فإذا أطمأن قلبه بالإيمان فلا يظهر يكون يتكلم بكلمة الكفر أو يفعل الكفر أما مسعة الخوف مجرد الخوف فقط هذا لا لا يبيح له الكفر الخوف على نفسه أو أهله أو ماله فإنه يكون كفر نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من الشرك وكفر والنفاق والشغار وسوء الأخلاق. نسألوا سبحانه وتعالى أن يتوفرنا على الإسلام. ونسألوا تعالى أن من الكفر والشرك والنفاق والشغار وسوء الأخلاق. نسألوا سبحانه وتعالى على دينه وأن من مضلات الفتن وأن توفرنا على الإسلام. غير مغيرين ولا مبدلين. إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسول النبي محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نعم. هذا يسأل عن الحكم الحاكم الذي يحكم القوانين الوضعيه استاذ نعم سيخ ما دخل في الرابع ايوه ما اعتقد ان الانظمه والقوانين هذا ما هذا ما كتبه الشيخ هذا كلام الشيخ سمحت شرحه تبع الشرح تبع الشرح نعم نعم هذا يسأل عن حكم الشريعة الحاكم الذي يحكم القوانين الوضعيه الفرنسية مع العلم أنه يبدع الإسلام ويصلي ويصوم يحج هل يقال ماذا يقال عنه؟ إذا اعتقد الجواز إذا اعتقد اذا كان يعتقد أنه يجوز الحكم بالقوانين الفرنسية على فانه كافر إذا اعتقد أنه يجوز له أما إذا لم يعتقد هذا او كان له شبهة فلا بد من قيام الحج عليه. وذهب بعض اهل العلم إلى إذا غير الدين كله في جميع أمور الدولة فإنه يكون كافرا لأنه بدل الدين وذهب إلى هذا الحافظ من كثير رحمه الله في تفسيره في الشيخ حمد المراحيم رحمه الله في رسالة تحكيم القوانين قال إذا بدل الدين كله رأسا على عقل في جميع شؤون الدولة في كل شيء لا في البعض فانه يكون كافرا لأنه بدل الدين وقال آخرون انه لا بد ايضا من قيام الحجه عليه لان قد يكون جاهل وقد يكون عنده شبهه ترى هذا سمعت الشيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه نعم فضيله الشيخ هناك من يدعو للتقريب بين مذهب اهل السنه والجماعه ومذهب الرافضه الاثني عشريه وغيرهم وأنهم جميعا مسلمين فادفع دعونا الى التقريب بينهم ضد العدو الأصل للاسلام اللي هو النصارى فما حكم ذلك كيف يمكن التقريب بين الرافضة والرافضة مذهبهم تكريب الله ورسوله فإن الله تعالى زكى المؤمنين الصحابة وعدلهم ووعدهم بالجنة ورضي عنهم وهم يكفرونهم وتكفير وتكفيرهم تكذيب لله وهو وكيف يمكن التقريب بينهم وهم يعبدون اهل البيت ويتوسلون بهم من دون الله لا يمكن على الكفر هل يمكن التقريب بين الايمان والكفر؟ لا يمكن. لا يمكن التقريب. لا يمكن التقريب بين الايمان والكفر، نسال الله السلامه والعافيه. نعم. ولانهم يزعمون ان القران غير محفوظ وأنه لا يقال لسلوته وهذا تكذيب لله، لقوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظ. لا يمكن التقريب بين الاسلام والكفر، نعم. هذا كذلك يسأل عن حكم يعني الذي لا يكفر اليهود ولا النصارى ويقولهم إخواننا وكلنا أولاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا سبق هذا النقل الثالث من قبل الاسلام قرأ مرنا أن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم ما الشك أو صح هذا فهو كاف من قال اليهود والنصارى على دينهم على دين إبراهيم أو قالهم على شريعة النصارى اليهود لهم على شريعه التوراه والنصارى على شريعه الانجيل والمسلمون على شريعه القران وكل الحق كل الحق من ان يتدين بهذا او بهذا او بهذا هو حق هذا كافي يجب المسلم بل من شك في كفره فهو لا بد ان تعتقد ان اليهود كفار وأنه على باطل على دين باطل والنصارى على دين باطل والمجوس على دين باطل وهكذا فمن لم يعتقد أنهم على دين باطل او شك فهو كافر ولا بد من هذا وهذه هي الحديث ملة إبراهيم ابراهيم ان من المشركين واليهود والنصارى قال الله تعالى قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معا اذ قالوا لقومه انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله هذا قال شيخ امنا ابراهيم لا بد من البراءه من كل دين سوى دين الاسلام من كل معبود سوى الله تتبرأ وتعادي وتنكر اهله وتبغضهم وتتبرأ منهم ومن دينهم من لم يفعل ذلك فليس به من قال إن ان اليهود على دين حق ولا صار على دين حق وأن وانا وأن الانسان مخير بين ان يتدين بدين اليهود أو بالنصارى أو بالإسلام فهو كافر في إجمع المسلمين بل ما شك في كبريه فهو كافر هذا هو ناقل الثالث ناقل نعم. هذا يسأل عن حكم من فسر كلمة لا إله إلا الله بأنه لا رازق ولا معطي هذا و... هذا هذا تفسير تفسير باطل من فسر لا, لا خالق الا الله أو لا رازق إلا الله هذا يفسر بعض أهل الكلام وهذا معناه يوافق دين المشركين دين ابي جهل وأبي ابي لهب ابو لهب يقول لا له خالق الا الله و ابو جهل يقول لا رازق الا الله نسال ان شاء الله غدا سنشرح ان شاء الله القواعد الاربعه للشيخ الإمام ويتبين فيها الفرق بين توحيد الربوبيه وتوحيد توحيد الالوهيه ان شاء الله تاتون غدا ان شاء الله معكم برساله القواعد الاربعه للشيخ الإمام مجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله ما تستغرق كثير وبعدها بعدها الوقت كل الاسئله القابله ان شاء الله مساء الأربعة فمن قال ان معنى لا لا خالق إلا الله لو كان معنى هذا لحصل مصافات وموافقة مع من أبي جهل وأبي الهب صافوا النبي صلى الله عليه وسلم هم يريدون هذا قالوا لها أعبد إلها ونعبد إلها كسلاح ونحن نقول لا خالق إلا الله وانتقول لا خالق إلا الله وهذا باطل ثم أيضا الإله معنى هو المعبود لا إله لا خالق لا إله إلا يعني لا معبود الله هو المعبود، لا إله حق إلا الله، فلا إله إلا الله، لا نافيه للجنس من خوات إنا، تنصب الاسم وتفعل الخبر إله اسم ان منصوب والخبر محذوف تقديره لا إله حق لا معبود حق إلا الله، ولا يتبين عظمه هذه الكلمة، وأن كلمة التوحيد التي تنفي الشرك وتخرج صاحبها من دين المشركين إلا بأن يفسر الإله بأنه المعبود. قال الله تعالى فما أغرش عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك اول الايه في سوره هود نعم ف ذلك من انباء القرآن نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما أغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء من ربك فاذا لا يتبين عظمه هذه الكلمه وأن ان كلمه التوحيد التي تنفي الشرك الشرك الا بتفسير الله لانه المعبود لان المعبودات وأن الله تعالى هو المعبود بالحق و عباده غيره عباده بالباطل كما قال سبحانه ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير وما ظلمناهم لهم ولكن ظنوا فما غرتهم الالهه اذا لهم الاله لكن الالهه معبوده في الباطل ما اغرتهم الالهه التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربي لو كان معناه لا خالق الا الله لكان ابو جهل موحد وابو لهب موحد ابو لهب وابو جهل يقول لا خالق الا الله لا رازق الا الله فبعض الكلام يقول معناه لا اله الا الله لا خالق الا الله لا رازق الا الله بعضهم يقول لا قادر على الاختراع الا الله وهذا من ابطال الباطل فالإله هو المعبود نعم يسال عن حكم القول في من قال ان السحر تخيل لا حقيقه له ولا يؤثر في ذات الاشياء هذا باطل هذا يروى على ابي حنيفه السحر تخيل والصواب ان السحر نوعان قسم منه تخيل وقسم منه له حقيقه والدليل على ان منه حقيقه قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد ولولا ان للسحر حقيقه لما امر الله بالاستعالة من شر النفاثات وهي السواحل التي يعقدها العقد ويفثن فيهن ومنه خيال قول الله تعالى يخيروا من السحر انها تسعى وقد استرهبوهم وجاءوا بالسحر العظيم فالسحر نوعان نوع من الخيال ونوع من حقيقه حقيق هذا هو الصاد الذي تدل عليه النصوص نعم هذا يسأل عن حكم من فسر الكلمه الطيبه كذلك لا اله الا الله بانها اخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصالح كلمه التوحيد لا اله الا الله هذا ما تبعت التبريد بهذا اخراج اليقين الفاسد اليقين كلمه, طيبة. كلمة كنت كنت التوحيد صحيح. لا اله الا الله نعم هذا يسال عن ما حكم من قال من روافض مذهب خامس يضيف المذهب الفقهي لا ما في مذهب خامس المذاهب الأربع. ف.. الاربعه مذاهب الفروع اربعه بعضها مذهب الظاهريه أما مذهب الرافض الذين يكفرون الصحابه ويعبدون البيت هذا شرك المذهب ثانيه نعم ده. نعم <تصحير> ما حكم من حكم بغير ما انزل الله في كل شيء الا في الزواج والطلاق والمواريث سبق سبق الكلام عليه قلنا لا إن الا انه اذا حكم بكل شيء هذا فقد بدل الدين اذا بدل الدين كفر وقال اخرون لا بد من قيام الحجه عليه لانه قد يكون له شبهه وقد يكون جاهل نعم يسأل عن حكم من اثنى على اهل البدع وهو يعرفهم انهم اهل بدع وضلال هل يلحق به البدع نعم يلحق به من اثنى على اهل البدع فهو منهم من حسن فهو منهم ومن اثنى على الكفر فهو كافر من بدح الكفر واثنى على الكفره فهو كافر ومسلم نعوذ بالله ومن اثنى على أهل البدع فهو منهم ومن اثنى على أهل الخير فهو منهم نعم ما حكم من يقول إن تطبيق الشريعة في مجتمعات المسلمين اليوم صعب؟ وستكون المفاسد أكثر من المصالح خاصة وستكون وستكون مفاسد. نعم. يقول ما حكم من يقول إن تطبيق الشريعة الإسلامية في مجتمعات المسلمين اليوم صعب؟ وستكون المفاسد أكثر من المصالح خاصة. وأن كثيرا من المسلمين تعودوا على القانون الوضعي فنقلهم إلى الشريعة أمر صعب أما ردكم على هذه الشبهه هذا يخشى من الكفر والهدة قال تطبيق الشريعة مفزنة في المصالحها يخشى أن يكون مرتد نعوذ بالله إن لم يكن جاهل إن لم يكن له فهذا فهذا رده نعوذ بالله نسأل الله صلى الله عليه وسلم والعافية يقول ان الشريعة متظ... على العمل بالشريعه مفا... مفاسد واكثر من مصالحها لا ردة الا يكاله شبهه او جاهل الله عليه والعافيه نعم يسال عن حكم الذين يعيشون في المجتمعات البعيده عن العلم والتي توارث اهلها وعلماؤها الشرك وعباده الاضرحه ونشأوا في هذه المجتمعات هل يحكم بكفرهم ام لا بد من اقامه الحجة عليهم نعم من بلغه القران من بلغه القران وبلغته الشريعه فقد قامت عليه الحجه قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول وقال وقال الله عز وجل واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ فمن بلغه القران فقد قامت عليه الحجه انما الذي لم يبلغ الاسلام ولم يسمع بالرسول عليه الصلاه والسلام هذا هو الذي ك الفترات واشفهم هذا هو المعلوم اما الانسان بلغه القران وبلغته الشريعه واواف على الشرف هذا ليس المعلوم نعم هل هل من يشك في كفر الروافض كافر من يشك في كفر الكفار كافر لكن لا يشك في كفر وما يدري عن حالهم قد يكون يكون معذور اذا كان ما يدري لكن يعلن له يبين لها ما هم عليه من نعم ما هي الضوابط في مظاهرة الكفار ضد المسلمين أو هل هناك ضوابط في هذه المساله انا بالمال أو بالسلاح أو بالرأي هذا مراحل ومفدهم بالمال أو بالسلاح أو بالرأي والتخطيط نعم. يسأل عن حكم السفر إلى الدول التي فيها من المنكرات الكثير مثل شرب الخمور والدعوة للزنا الزنا وسورفق مثل إيش؟ يقول يسأل عن حكم السفر إلى الدول التي فيها من المنكرات الكثير مثل شرب الخمور والدعوة للزنا الزنا والطوء ما حكم هذا السفر لا يجيسى الا بشروط لا بد يكون عند حصانه دينيه ولا بد ان يقتل عليه الغاردين وان يرد على, على الشبهه التي ترد عليه والا فلا يسافر لا بد من شروط لا يجوز انسان سفر لبلاد المشركين وهو يخشى على نفسه الفتنه او يخشى من الشبهه ولا يستطيع رد الشبهه نعم لا بد من حصانه دينيه ولا بد ان يرد الشبه ولا بد ان يكون لحاجة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 ويخبر عن المغيبات في المستقبل وعلامته ايضا انه, إنه يكون منحرف غير مستقيم ويكون بعيد في الغالب يكون بعيد عن اهل الخير ويكون عنده روائح منتنه ويسكن في اماكن ضيقه ومظلمة ويتمتم بأشياء ويسأل عن في الغالب يسال عن اسم الام واسم الاب ويطلب ثوب للمريض او يقر منها ان يذبح خروف أو دجاج وما اشبه ذلك معروف الساحره يعرف باحواله وافعاله معروف الساحر ويكون بعيد عن الصلوات وعن, وعن قراءه القران وقد يقرا شيء من القران الساحر من باب ذر الرماد في إذا اذا تتل الساحر أو والكهن قد يقرا قل هو الله احد امامك ثم تمتم وينادي الجن تمتمات لا تعرفها نعم. يسأل عن حكم من يدعو عند القبر لا يقصد صاحب القبر لكن يقصد بركة المكان يدعو الله إذا كان يدعو صاحب القبر لا فلان غثني هذا كفر شرك إذا قال يا صاحب يدعو صاحب القبر يقوله غثني فرج كربتي اشفعلي هذا شرك أما إذا كان يدعو الله عند القبر ويظن أن الدعاء عند القبر مستجاب هذا وسيله للشرك هذا بدع وسيله للشرك مثل الصلاة عند القبر صلي عند القبر كاتئ لله، إن صلى لصاحب القبر هذا شرك، وينصّلّى لله هذا بدعه وسيله الشرك. وكذلك الجزاء الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. هو جعلنا الله وإياكم من من يستمعون القول فيتبعون أحسن، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الرأي الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.